بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أصاب بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير